دانجي يگرتو رادوي هولر برنامج تنلا قران تيبگي اما دو پیش کاش عادل کریم و می وانداری مامست اسماعیل نوری بر نامی از قرآن تبعیب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برزان بي سران دنجي الشاري حوليرو دوروبري خوش حال انزار اشتري بخدمتان داده دا غينوا وبپیشكش كردني بنمكه تن شلون لا خدمت ماماست اسماعيل نوري تيجر لي كولر لزان است قران برزان خوش ويستان لا القي را بر دوباسي تدبر ما كردو بن منشوره انفثار من هنا و كاتسون تدبر دكلي قران بيروس كه هدف لدا بزيني او بيام بيروز لالا خاغورولويه انسان تدبر بكا ولا خدمتي بوستي ولا معنا قولا كان ام قرانته بقاتنو للشعر الزابي و بهرمنبي امرش سوره تشترو كونم ونور دغرين تاوكو لخدمتي او سوره دابينو ك سورتي فاتحيهو اللي نوجه كان مان صندين زار روجانا تكرار داكينو اللي ام سورتيك كورتو برماعنايو لوانيه نتواني الحقي ببداين با درسيك با القيك لخزمتي بواستين بالام محاولة داكينك تيشتي بخي نسر هندي بنزو بنواني ام سورتو زياعة اللي بهرمن بين صورتك جرنكترين بياميتي دايا للا ينخواي قورة ولا سورة الشيء بمعنى مختصر مفيد كا خلب جير داولنا اوهم السورة تانا لابو او اي ببيتا بياميك لابو وتو يشكردن لانيوان انسانو خوايق ورخ لوي زياثر دمانوية تشبقي نسر ام ما مستاي بارز ما مستاي اسمع النوري بخير هاتين لكن انسان لنوية لوي زياثر بهرماند ما له لمانا ولا کانی؟ ام صورت او چیشی بخاطر است؟ ما مستحب خیر به دوباره. ام صورتایش شکل صورت هرگرینگ کان که لونیوان صادو تعداد صورت ها بچرده و خوای گوره کردیتیا مادیگ لبونیش که همه مرکاته دوباره دکه اینو. پیما خوش آکو پیش ازشی با کرتی معنا بده و این زابتی ام صورت او بزنید تدبر بکن لو. صورت پیروزه تا وکو کاریگری ایزابیلا سن یوجا من بازی به بسم الله الرحمن. الرحيم من دارم صورت فاتحه. ل مصعب ده یکم صورت ارکسک که قرآن دخوینت و یکم صورت کدی خوینت و صورت فاتحه. اینجا هرها دوای برای نام گرینتین پرستن کمرف انجام دادن بریتیا دنیوش که اگر بس اوی واجبات روزانه انجام دیا کپین دنیوش دکه حفدر کاعتی دهی حفدر جر اس شرطتی ده خوندی تو لبرد اس شرطت گرینجیو با خیتابتی خویه. زلیرا دمانی بجره وقتی او سورته بسراني خوشيز بكييني ومستغر بكورتي بانايا كان بغشتي يعني وشاكام زاني مانايا تسيا پاشمتين يكي يكي آيات كان زيادة شبكينيو وشي الحمد لا حمد يحمدو هاتيا واتا استعيش کردن وزانان پينا سايد اثناو بالجميل على الاحسان واتا پي هلدانو استعيش کردن برام برابر اوسته تاکید کردی بشیوش جوانو رکوپیک بشیوش جوانو رکوپیک ده الله اسم الجلاله یعنی او نا و تایبتی با خونی بونو پونور ا رب لرب رب ایتیا یعنی بخو کردونو پروردکدونو سرپرستی کردنی پرورده کرد. آه لزمان ده بریتیل لبخه کردند و پرورده کردند و سرپرستی کردندی هشت. بعدیان ربط دار، مو ربط دار. هنی آویکا سرپرستیارو. لبخه کری او. او خانواده که او. نه او خانواده دژین. عالمی ل لعالمی هاتیا و ت جیهان جه هر پشتگیهانی خو جیهانی آژان جیهانی بلند جیهانی استرکان بهر نور ملايكت بهر أوج تربيةهم خوا يعني خاوني هم جهانك أنا جهانك أنا. الرحمن الرحيم لا رحمتي رحمة وقع يعني زمان الرقة تؤدي إلى يعني تت <تصفيق> انجمي ويتعقل لغل برام بركاي بكاتن انجا بي قمن ديار الرحمن لسوزني سوزني فعلانيا واتبر بر بالرحمه ما قرتي كي بر بالرحمه وقوجر يخي خبرسي بدرن جائعه لا عربي بس اجا زور زور برسي بدرن جوعان زور زور برسي بدرن جوعان يك تيني يعني بيسي بعده خارنوي بيغا تينو بنقي اسائي ميدن عط عط اتش بس اذا غير زوز تيني بيدن عطشان يعني زوز زوز ثانيه ان غصبان الى بالغه انا برا اوكي رحيم سيفي مشبهه يا سيفي مشبهه لسوزن فعيل يا لسوزن فعيل بو حالته دوتري كخاصتك بليخ جدابي بشيء بش بردامي بهي شيء اللي ينبصرتن بهي شيء شيء وأتى الرحيم أوياك وابا بردوع رحمة دادا باريني رحمة دادا بارينت ملك يملك مالك ملكو توعانك مشتقاتي زور بكر هاتيا لا بأويدك وترية كغدا صلاتي بس تصرف خاوني يتصرف في الأمور بالأمر والنهي في مملكته يعني بفرمان درك بوي بكري وبوي نكرة أو بيدقول يعني على زمان هم ملك أو ده خوان دارتي أو شتيب كاتن جارويا خوان بسر برشي كردن يعني شرنيه فرمان أولي تابت أو يعني فرق ان إن يعني هم زاني مال مالكي يوم الدين هو الشيء مالكي يوم الدين هي مالكي يوم الدين هي تخينت اخوي غير يوم الدين يوم الدين ابا يوم الدين باسي او دنياياني باسي دنيا اخي ترى انجا دين لدان يدين هاتيك بيشتر باسكني يعني بوكع او يعني اخوال لبوف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 فرمان باري من الكازبي من الكازبي تنلابو ساريخو ساريخو لابو سيدي خيخوي باو دغوتره استعانه لاوني هاتيا وتيار متي طلب العون اه ورقتني يار متي داوخردني يار متي خواستني يار متي انجا اهدينا لهوده وداها يعني رين کردن كردن لابو شوني كعتو ما بستا يعني بتقي أنت أوشينك أنتو تي يعني توه أوشينك يبشان ده أقرا ناقو تهديدات أوي سيرات بوري جايد لازماني طريق سبل ال اتري شافد وأنا هيا سيرات بلان بوري جايد قوتي هم روشن بي واضح بيتن همش بيتن يعني بهم نه مستقیم لقامه کنم و ابداع بیت استقام خون با حالتای دگوت ریکوبیک به هیچ خواری لارش کنن راز بی راز بیت. آن لا نعمت هاتیا نعمت هر شتک ببته ماي خوشی ببته ماي خوشی لبوجیانی مرب وقت وی کباب مرد بزنم حشتر آنکه سرماي خوشيشيام و... ان عام اول الروي خلقي للروي مادي للروي معنيش هر باش تستخدمتها معي او كواتو بلور روشناي بالتاريكاي من بلور آه غضب او حالته تندية كامروفك ده يقدر بير برمبر بأي شيء. إذا أو كسي برمبري كدار شوي. كديك ها شايفته أو زوجور لي ترابي زوجور لي ترابي. ولا ضالين لا ضل يظلوا هتيه ضل الطريق.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 شهادات لسدره حجات لبو بانك را أو كاتي أو اقربة مصبت بيتن أو يعني با مبس رفسي أو شطيب كاتو لسد الظلالة حيو خوبر دعان بأو مصيري خراب درتي أو بكورتي أو كلماتنا لو لا لا استاكامت خرجمان مستاذا استاذ اذا كان تدبري أو صورته بكين أو ما ناقشتيا كاني أو صورته مازاني استاذ بيين وشوشة لسري بوستين حقي هر كلمة كا بيقوما أو أو كلمات انا كاتجه برامبر خويا جورو رادوستي تاسيه زيطري دبي اگر بيو بزاني وزياتلي قلبي سن قلبي ولا صورتها كاري غري لسنيو جكانش انزال الله استاوشي الحمد لله ما استا صلاته سوره كبه الحمد بس بيدك حمد ما نهي وشكرش ما نهي و سنتين صورتش ما نهي بالحمد با لله سبيدك اغا تشبري سر ابو الشيا الحمد لله رب العالمين تس بيهامك مبيد بخشي وشي الحمد سيو حجر لا قرآن دهاتي ما بس معنى ونياني باسكين بلا هم گرينغة بزانين وقت فيشتري او بنما يمن تسبان خدا سبحانه وتعالى همو دستواجدكان يخوي همو آياتكان كاني لا آيات بايان كرديا واتا يكي تيا نعورو يكي تيا محتوى يكي تيا لابرهن ديغة بمانا يبزانين الحمد لله رب العالمين معنى كما او آياتي الرجانة حفظة جاربلايكم دخوينينا وماتيتيا بيزقل لو صورتي كبا الحمد لله تسبيكاتا لقرآن داب تنيا تار سورة ما هي بأ الحمد لله تسبيكات سوري أنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الثلمات والنور هم الذين كفروا بربهم يعدلون سوري سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات ما في الأرض ولو الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير سري فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا اولي أجنحة مثنى وثلاثة وربع يزيد في الخلق ما شاء إن الله على كل شيء قدير هروا سري كهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجه خداء سبحانه وتعالى تبي صريحات حال لسر زمان مروفة أما ذن الحمد لله رب العالمين همودل إيه إن جا خوالي من بين دكاتن هتعبزنين تيبكين حاريبين كوا لسات حمدكين، صرئا عام السباء، أجر تمشى باسي بديهنان وريخستني اسمعنا كان الزيو هرتسيت ده أجر او دو صورتی دیگه وردم نوا. هر و ها برای او بردن سرپرستی کارو برخیان للاين خواه. این اگر مروف لب ون و بونوار، ورک تو قلب تو تیرامان کاتن بیل بکات و سل روی بدیهنان و ریخستنی سل بر روی و برای بردن سرپرستی دقت حدی سرسامی و دهشتو تعجب کردن كا او خوانه. چندبه توو چنده زانه توو چنده زارا او هم بو نو بور وری به شووی ک بدیه نا بو شو زوان رشیخستیا هروا بو دکاری بو توق می بروی دبات می گمان ل خزمه انسان کان جده ها هموش دستمو بومرو فتامرو او ما او ک خوانی او بو نو بزوان ترین خاصلات بزوان ترین نو و صف کری، سناب کری، استایش کری، پیهال دانی باب کری، چونکه زیادتی خواه لهم دانه دانه اوشتنه دیاره، لقدرتی، لابداعی، لعلمی، لحکمتی، لعزتی، لهم اوشتنی که هی، لبرهندی خوا محمود استایش کرا ولی ل هم بدیهنا نو برای بردنی آسمان کانو زی، هم ریخس نو سرپرستی او دو سوره باسي دو كي تريش او دو سوره كيترش او دو سوره باسي عالم خلق او دو سوره كيتر باسي عالم أمر دكا. الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسولا كباس مانك فاطر بواتي شكر شكر ديتن دويكا لسر حالتي عبوديه مخلوقات برات بتايباتيج بتجلي ردا جاعل الملائكه رسولا كو لإني في الأرض خليفة مواصفات إنسان بخلفاتي مواصفاتي ملاك بتصور الرسل هاتي بصول. يعني نرد راي خوان بامي خوا دقين لبو بونو بتهبتي لبو بونور انزل بنا نديها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ستايش جوانترين وبشترين وركوب استعش سنا او په او خدای او پرتوکي نارديا لبرچه هي څوارشتي دانيا او پرتुका له وزيات قييمان رق بيق رواسته له وزيات او يا اشتهان راز دکه تو څو قييم له قييمه يقيم يعني تقويمش افضل من اجل الحظ والحظ والحظ والحظ والحظ والحظ والحظ والحظ والحظ والحظ والحظ والحظ والحظ والحظ والحظ والحظ والحظ والحظ والحظ الحمد لله والحظ والحظ والحظ والحظ والحظ والحظ باز لس صوری فتحی چار جاریتر لکورانی هتی کود چار صورت دست پیدا کردن چار جاری جاست بس آیات کم به آموزه پیدا کن لس صوری صافات پس جوی باس یک کامل دا عليهم صلوات و سلام آخر آیه دفهمی والحمد لله رب العالمين آخر آیه لس صوری زمر قباسی کاملش تی اساسی دکارتان لو دینی إنزا <تصفيق> آخر آيات دفرمي وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربي وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين أوه؟ بوسيقى بوسيقى هاروها للسوري غافر خوا دفرمي هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين أخذ آيات لبهاشتيا كل دنيا يقولون الحمد لله رب العالمين لن يقولون الحمد لله رب دعواهم فيها سبحانه في جنة سبحانك الله هم وتحييتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين كما تقولون أنه يحبون بشكل صحيح في كل نعمات إن شاء الله كاني على مكاني زور زوجي ها زوهريتلا لو نعم في مستوى لي الحمد لله يا رب العالمين تكرار كينا ما مستقر حتى إنك أتذكر يعني زيارتنا دا بيتة بلام زيا وزلي بين الشكر والحمد بكورتي بكورتي باستك <تصفيق> حمد وش شكر وش دلنا بشه على ما دلنا بينهم ما خصوص نوعهم ااا لهندشتي هابش لهندشتي وقيقني زي. زيا حمد والشكر هور كان بران بربني بلا شكر أويني نعمتك كده بيلبوا من هاتبي. حمد الشرنيني نعمتك كده من هاتبي. لبوا همو أدميزادو. ميم عامي. آه. نعمته كش عام. آه. ب... أو بكورتي شو كانت شكر بزمان وبقلب وبعمل لك ريح. حمد. بس بزمان ده. بزمان دك. يعني دبي إلا زمانتي له هبي. دبي إلا زماني. تده بي يعني مزالي تدا نيا اعملوا على داود الشكرة شكرة. هو عمل شو الشكرة تده لبرهن دي اواني قرنقا بزاني استخوى سبحانه وتعالى لبر اوي او اسمان الزوية بشيوش راي قبيق بديهنا بشيوش راي قبيق برو يدباتن شرنيها موشتا كان راستو خو بايوان دي بامنوا بيتن وقمروفك بالام امن لسال اوي حمدي خوايدك بالام خواكاتك عل مقبل من دبغشي، أمد بقلب شكرا أنا بيجيب كم بزماش كام بعمليش أو علمي. ببخشيو. ببخش معه. أو بكورتيكا. دست خوش ماستا. ديارة لدواء يو شيء الحمد كملك نايو خواي جورا موجود. الحمدلله. باعشان أو لا أو الله يا رب العالمين لدواي أو دونا بالزور جرينك بيان دكاترة إيش الرحمن الرحيم. م. ياوزي أو دوب الشيء أجر بتفاصيلي يعني أو دوب الشيء الزورت كذا ولا قرآن فيروس الرحمن الزور زار بتنهاهتي الرحمن علم القران الرحمن على على العرش استوى أجر تشرح يا سرو ياوازيك الشان الرحمن الرحيم م <تصفيق> مزار كان يقشط الرحمن وباس ما وزن خشن دياره الرحمن وزن فعلانه يعني اشتكبر بي مليء به الرحيم صفه مشبهه مش يعني البردوام يشتكى انا صفه ثابته ببرداومي اي شيء انذامد يعني ساعه غنيه اي شيء بوستيد برداوم خوا رحمه ددبار يعني برداوم برداوم حرمته كان شيء بروبره بروبره ها برا. اذا وش يدري أقل أقل متوني بقينا رسالة كمان الرحمن ذاتية يعني ناقة باشي خودي الرحيم سيف فعلية يعني رحمتك هي لبومتي لو هندزر وشي رحمن بتناهاتية لا برقاية أدوست بعس اوجدك استوى بعس سبحانه وتعالى أخواه كمرناي خوي بكارينا بلام وقناي سرشي الله سبحانه وتعالى لابران دي ناوكاين دي إزافة ذكرين لبو الله خودي الله آه. بس الله إزافة ناكر لبونا وكان يتر أماش إزافة ذكرين عبد الله عباد الله لنا وهمنا وكان أقل قرآن ملاحظة كان لباش الله بس نعي الرحمن نعي الرحمن وغن ناوش سرب أخواتي وشي الله عين لباش الله من لخوة الله بس مثلًا بس أنا. بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس عباد بس بس بس عباد بس بس بس بس بس بس او بعثك أقول لا عندك لا ذكر الرحمن به بهوناوي بنزاو حفظار لقرآن هاتيا ما بس يبينا وكم كنوا بلام الرحيم زياتل لصداري لقرآن هاتيا زياتل لصداري لقرآن هاتيا إن جال الرحيم زياتل لغ غفوري هاتيا زياتر لا قرآن زياترين شد لغ غفوري هات معناه يبقى مستقل بلام الرحمن الرحيم بيقوا الرحمن الرحيم بيزجل الصوريفات حيل القرآن بس تنير تارزاري ترهات يا هو بيقوا يعني هو بيقوا بسورة الحشر لسورة بقرة ده فلم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم م. هروها لسورة النمل ده فلم قال يا أيها الملا وإنني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لسوري فصيلة فرمي حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل من الرحمن الرحيم لحشي جفرمي هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحمن الرحيم ما أرادتنا سهيلة سر أعودنا ما لا هنديك دلين الرحمن لبو هم ما لا بالعمرحيم لبو إيمان دارانا ما ما خسستر هيك الرحمن لابو ودنياي بلا رحم لابو قيامته تاثر دق لقاي اا اذا اذا سرنجي ا تخيب دين خواد فهم الحمد لله رب العالمين اللهم اموت جهانيا اموه اوج دو نوج لهو ا موتي لابو حميتي خوا ربي هم عالما بربي مؤمنين نيا انجا دوشتي باز دكاتن كبزاني الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يعني رحمته كي لا بوهمونا مالك يوم الدين كهشي لا بوهمونا للقيامة. لبرهندي هموم روف هموم روف كان عليه السلام. آخر نفر سر زي، حشر ذكرك هو ذكرته للقيامة، خوا أو يخوي، سبكتاب خوان لق دكاترة. لبرهندي نخذ القرآن إيه؟ الرحمن الرحيم عام خاص نية أخوة قولة دربارة في عليه الصلاة والسلام دفر من المؤمنين رؤوف رحيم ماذا هل تنصيب كل الأبوة في أغامر صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ماذا؟ أهدت شونا يا مستوى؟ أهدت شونا بالنسبة للنواء نواء كان <تصفيق> أخوة سبحانه وتعالى ألتنا باسي نواء يعني بابا تستر بوخي أخوة باكورتي باس دقيقة <تصفيق> هنده نواء هي بس لبوق خوی بکاره تی لبوق کس بکار نهاتیا لبوق کس بکار نهاتیا بکاریش نه هنی برای پندراب بکار بیادم بلام هندگ نوهای خواص سبحانه تعالا بخشیتی به هندگ لبندکانی خوی وغ رحیم و کریم لو ل عبر قدير لسر توانه بسشته لاخیری لو بابتناه بلام بلام او مبدأ کانی بیزانین نا و کان کباستی خواهد زور جایزه گروی باسیم رو بیت یکم مروص سنور داره هرتن پای بزرگی لوس سنوری دتونی او خصلتی دارند داد تو.یعنی نسبتی لوسی فت داد ریت ورس. آن کن نسبتش زور زو کم مقارنه کرد. با جری آسی تقوای ایمان اوی خویتی با كاملية با التواوية بالتواوية واصحاتم انا فارقا خلينا اولا با تاعماله اوسته اياتك مالك يوم الدين بلي. لا درسي بيوشولا القي بيوشولا سورتي انفطار م. بتفصيل تقريبا باسي يوم الدين وما ادراك ما يوم الدين اوشتان ماكر اقا تيشيشي سريع بخير ستشكا اياتك نتر يعني باكاتك راببين يوم الدين من باسكت، يعني او روجه يكوا باداش تي ملكسي وزيوريالي مروفكان ديرت الله سرزاوي إذا ملكسي درستي كتوكا الدين لقرآن لابو ديني حقش بكاراتي لابو ديني باطليش بكاراتي ديني الملكي شيئا ديني الملكي شيئا لابران دي كعبرا بجيري او ديني انزامي دايا او روجي حساب كتابي لقادة كلية ما لقرآن لقرآن بوشيوي لبو خواه سبحانه وتعالى يغزاري تربكاراتي لبو خواه أي السوري آل عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء أتأخذ آياتك بس أو زارا بكاراتيا يجزاريش كافر كان لزه النمى بس ما بس ما بس لبخي يا مالكوا لسوري زخروف بكاراتيا بس لبوقخاي سبحان الغير السوري فاتح بس للسوري آل عمران بمالكاتيا بوط سي يا حاج يا مالك الملك مهم للروجي وهروا خاص سبحانه وتعالى للسوري او دفرميته للسوري زخروف دفرمي لمن الملك اليوم يعني ده صلاته تواني برياردان تواني يغلا كرنول دشي كزنيه لله الواحد القهار لله الواحد القهار ولكن يجب ان خواك هناك اشياء تتحرك زياتر وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك كنترول وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك سبحانه وتعالى وتحرك وتحرك وتحرك انجا وتحرك وتحرك ساعة جرنجا للبزن يق, يق... أما جا آخر يبقى كم جوه وقت كم مامي هم يبى زملئ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ماله يوم الدين يعني واتو نوركاني تيا تيجيرو بردوامة زملئ فعلي عليه نهاتيا يا كنا عبود وإياك نستعين <تصفيق> يا الإنسان كاتي وسورة دخوينا ونرجع <تصفيق> جورثين بامي نرجع كش بيت العبوديات آبودیت شبه استی به استعانت او یارمندی دانی خواهد گرفت. تا پیام مشتری لو یعنی ترمانش تلو آینده پیروزه. ولی بیا گوییم آن وقت بس خواست زوری بس به پخت خیب عزت خم جاری ما تکرار. یعنی لون من اب من قیم الجوزی دو متزلدی کوری لسرق او لسرق آه دانه بنای مدارج سهلیم. مدارج سهلیم. اگر بسیار نفت فاصله و مانگشش توانه بیتیم ولی من مبدئياً عموماً وما خلقته الجن والإنس إلا ليعبده ديار أو جرو أو دو جرو اگر اوسه برګی پیشتری اوسه اتی پیشتری بو و تا و نورخه کله خو د هالي گیرتیه حالي بوتګز وا تاکي جې جل بنو ضلي بګومان یک سر بريار داتندره اي خاونی بونو بونوور تنيا او تنيا بنداتې تو دک با کورتکی لبرڅ لبروي او همو بونو بونوور که هه کجاني مته باندې و بونو بونوورې هر همیل لروی خالقی و لروی عمري لب دس خواه. هر همیل سازيد و مسبيح و راقيع و مصلیه لب وخواه. اينجا او خواج ببر دوام بسر ما. لوجه زيادتر اين دو تار نوسودها تومان بريطي لگرانو لبولي خواني بونو بونوار. كواتا اما اقل او هستو هو شمال لبوت لزبو باريار إياك نعبد وإياك دا نعبد و اياكا نستعين انزال يارب باز اوند اماجر بويدا بخوي اوه برين اقل لجمع العربي اقل ما اهد نبي نعبد اياكا بلا اخواه كالتا فرمي اياكا نعبد واتا مفعول بياكا ببياش فعل وفعلاكا يخستيا خستيا وتحصرا تانيا وتنيا تانيا بس بنداتي تدكي بنداتي هيت شتجتر ناكي هيت شتجتر بنداتيش بريتيا بكورتكي بريتيا لا خوشايستيو ملكزبون بس بزملكزبون بتاني نبي دبي خوشيستي خواتي دابي ملكزبوني تابت الذل والحب وإياك نستعين دوباره إياه كل عوني شيء يعني بس بينزل القرآن هاتي زيتر نهاتي ما بس ما يعني لا يعني <تصفيق> ألا له الخلق والأمر أما بيس ما بيس يعني لا عالمي خلقيا لا عاني أمره كوات لا عالمي يعني, <تصفيق> يعني ماديو معنوي ماديو معنوي كواتا تو هرشتكد بي لغد زهود صرف كدني خود دبي بي داواي يارمتيب كي كخواه لبود آسان كخواه لبود دستبر كخواه لبود بنتبر دست لبر هندي أما كاتك او بريارة قرسيدة دين دری خو بس به تنیه تو د پرستنو بندای تو نه هیڅ ناخین یی خوږ دنیا شله پښمانه هر لذاتی خو من هوا او هوست او ارزومنه د پټریګ ار ای ته مڼ اتخذا الہ واهو ان شیطان اجد کان ذا لو لا دنیا دنیا ان ذا لو انس کبه بردو امیش دکن لوی خلکه ل عبودیت خوای لا بن لبو عبودت ل ولكن لو مساعده لاننا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن بل يعني, يعني كوس كوس زوري لبيشة. شعب شعب يا كلمة صلاة نوش بدعاء الناو دبريت لكوتا بيامي أو صورتا بدعاء كوتاي هاتي اهدين الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اقر بكرتي او ماوي داقيق خلاء خزمد او آيات دابين هرسند بداقيق كوتاهي بلا الله يعني بكرتي ببختي اقر محاولة بكي اللي ما نعم كالم صراع مهم يعني غينجا تركيز لسكن بس بتوين البخيري بانكن تشنكا چونكا غينجا لو, لو روجي لو روجي كابليس تمردك الامر خواي قوتي خواي قال ربي بما اغويتنا لا اقعدن لهم صراطك المستقيم سوين دي امن سوين دي خوار واتي أمن لا سري صراط المستقيم دار سراط خواش تفرمي ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأني عبدوني هذا صراط مستقيم قرينغا <تصفيق> او خالة زور عقاد كواته كواتات لسر أو صراط المستقيم أو صراط الشيطان سوين دي خوار دي كلا سريتا واتا كورتكاي <تصفيق> يا أخوة سبحانه وتعالى بالرياده هر وقت ما من دا عليه السلام ده ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم كاو دعوه همو انبياءه كورتكاي ما بس او الصراط المستقيم اوه صراط المستقيم خواهي بريدتها لعبودية أنزام دان لبو خواهي سبحانه وتعالى دور كوتنوه لعبودية الشيطان رنقه هندك سيساله وروج غاري بريدتها كاما عبودية الشيطان هي. ببردوام هتاق يا مده دي عبودية الشيطان هي. إنزال برهن دي خواهي لسر زماني بيغمرة هنده فرميت إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم أين دائم الشيء صراط مستقيم ربط كيالقة عبودية. عبودية. لا لبرهن... عبودية يا أخوا يان عبودية شيطان. زاترمان يا زاترمان نية. لا برهندي أما زور فيسمى مبويه ببر الدوام ببارينه ولا أخواك أخوارين ما يمام كاتن اللي بعص سرات المستقيمة الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم كيان بقرتي أو تعبيلا للقرآن دوجار بكرهات يا لو سياقه لو سياق تربكاراتيا خاد فرمته للصري النساء ومن يفعِن الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفقة ثواثة نبيين صديقين شهداء صالحين أو أنا منعم عليهم أمر زاند دعاءك خاء رين مايمم كلبوا صراطي أو أنا هروك للصري مريم ذا سليمان ومريام مش باشا اي بصي زكريا ويحيى وابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب وهارون ادريس ذاك عليهم صلاه والسلام دفهم اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم وممن حملنا مع نوح ومن ذريه ابراهيم واسرائيل وممن هدينا وجت بينه اذا تتلى عليهم آيات الرحمن خرصا شدا وبكيا اذا كواتا أما ببردوام ده بقارنوا بصلاة المستقيم من بين كل معانيه الصلاة شجع سب النبيين الصديقين الشهداء الصالحين أنا نموني بقى لنا.أو أنا نموني بقى لنا أو, أو, أو أنا ك نموني أو بيشنجل ما بيشروي من عمد دبي شين كرتين أو بي بيه هودين وقت أو أنا ببي أو أنعمت عليهم ب.مستوى الشيء مغضوب. عليهم الظالين أقول. باكوريتك أي بعز ذكين. شو ذار بعز ذكيل كموضوع عليهم يهودة نصارى بس أو يعني أخوي يقول ناوينا هنا هنا. صنفك اللي وأنا. خوا سبحانه تعالى لبنا مني درباري مؤمنين أوائل أوائل أو مؤمنين كلا سدايم في غماري عليه صلاة وسلام إيمانه هنا ده فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين وإن كنتم من قبله لمن الضالين كما هل يوجد إيمان ببيغمبر حتى علي فهدا. فهدا. آه. بابا إن شاء الله الله قاعد إنزا وقنوا من دين مواجهة تشين ظلالة با... خواتا فرمي والذين يحاجون في الله من بعد ما استجب له حجتهم داحظة عند ربي وعليهم غضب ولهم عذاب شديد يعني هركز اغلبا جوي حجتي لسبانك أو جابيه محاجزة لسبوني خواه لسبوني هروا أخوات أفر من السورين أحر من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم وعلى أحد أحد أخوات إيمانه إلا أو يبنى ساري أو زيوازة قلبه مطمئن أو يتر بخوي بأزادي خوي لأحد إيمان كفري كردو أو غزبي خوي لسأله أو أختي لسأله خزي ب. يعني خوة. حق زانية بلا بدوا ينكوتوا. بدوا ينكتي حقيته ولا بوتابين. سواء أو حق جذزولي توا شايستي ويك خوا غزب اللي بقولي كوردي. حروكوا على صوري فتح دفن تبعات ما بس بس بخيري بنوميتا واضح مين دوارات. خادف الموعذب ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ضل السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وسائر المصير. هذا هو الرسول الى ان يكون هناك ايمان يكون هناك ايمان يكون هناك ايمان يكون هناك ايمان يكون هناك ايمان يكون هناك ايمان يكون هناك ايمان همو ظال لك يعني هم مغضوب عليهم ظالشا بطأكيد بس هم ظال لك مغضوب عليهم نية قرد ظال لك باش اوي باني لبودكي الشعادة لسيديت اوزا بردعو بلاسر ضلالتكي خوي اوزا خوا غزابي لده قرد اقوبكي قرستر هروا لسوري واقع لقيامته ثم إنكم أيها الضالون المكذبون وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزلوا من حميم لقد كانت اهل الزحمه لانه لا عليهم ان يكون لك ان يكون لك لا يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون بداخو يعني عندك كتاب بس تجاه السبتمة شو كخواية الرجائي هي تعدد الرجائي نية صراط الله بس, بس مثلاً سبل الطرق أنا بفهم بس ماذا فرمي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبله ها سبله كيد زمك سبل زوره رجاء زوره يكسبيل نية سبل يوله فتفرق بكم عن سبيلي ذلك, ذلك وصاكم به لعلكم تتقون بل سبيل لبو ريقاي خوشي بكارينا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله بلغمنا مقابلية سبول زورة بلغم, بلغم صراط صراط أساسك كلمة صراطة سبقا باس مانكت صراط بريتيا لو ريقاي هم روشنا هم فراوان هم روشنا هم فراوان لبرهن دي لقرآنش بس بمفرطاتيا بمفرط يعني مثلا بصراطات يعني بصراط بوانا نهاتي كبرن زمعي صراطيا لقرآن نهاتيا كورتكي كوتايكي اويا بشيك بشيك كم سعات يك اويا اما اقرارك عندان دين ايمان دين باي كوا خدا سبحانه الله اويا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الملك يوم الدين اتيتر بريارد دين اياك نعبد واياك نستعين اياتي اخيري ده فارین آه سخن ما برگیره چی زور قرص مانده برگیره چی زور جور مانده اساتیتیه بذی کردی فیسی به دعایه.هر عادت اون یعنی اگر اونو نمونه چی با شریبینه کاته انسان دستلای دستلاد داره یک کم زار با شریب دارد دی.پاشان دعویه دکاو حازه ی خویه دخاترو.گوره یعنی او کانی که زناب داو او های یعنی ولی لاهل مثال علاه کاته که مدح سناخ خواهی گوره دکه ای سپاس و زاری دکه ایوسفتا نو جوانکانی دخیل رو دصلات کنید دخیل رو آو زلکو تای با یعنی ملکتی خوش دخیل رو ک تنها عبادتی دکه این او حذت که دخات ما مستعد زغال و آخر پیامش یعنی لبتس آو صلته دیاری کره لناو ساتو تساعدة صورتك بكريتا نهاد دينيو شكردن نهاد ونهاد كوتا نهاد سيدة خائبة باكورتيكي باسدك ديارة باهم خواه دو باشا باشاك بريتيا باسي خواه و قيامته و نبوته و اواناكا نهايدن ان ايمان نهايدن ان عقايد نهايد بنهد فلسفة نهايدن كوا أساسي دين اصولي دين جزوري دين إذا كنت أعطى بسرعه أو جزوره همو تده بسي خواه، بسي قيامت، بسي نبوه ناو جوانا كاني ناو جوانا كاني همو تده لو بشي يقم لبرهن ده مروف پيش بويا الرجانا أصول دينكي خوي ببير بيته أصول دينكي خوي بيته أصلي دينكي باسمان كد أساسكي خواه سبحانه وتعالى كا إيمان ببيني أوش الحمد لله رب العالم الرحمن الرحيم يوم الدين ها مو باسي، أخواي ولا باسي خواش اشتأساسي كان هات الله رب العالمين رحمة رحمали خالي دوم قلت مانك جرينجا مروف بروح يابير ورجي مالك يومي خالي, مالك يومي مال. خالي سيم كجرينجا بس النبوة بس رسالته بيقول مانأمرك تقد برجال إياك نعبد وإياك نستعين ومنازعين كوي عن زامدين <متحدث> دبي دبي هوا لك ما نقول دبرهن <متحدث> ده يسأله المستقيم صراط كم أنا النبيين النبيين عليه السلام ملاكات <متحدث> وحيدين كتاب إذا أصول دين ما دين ما لو